لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وَجَعَلْنَا مِنَ الدُّرِّ الْعَاقِي كُلَّ شَيْءٍ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 واجعلنا السماء سقفا نحفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَأَ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كل نفسٍ ذا Kull nefsin zaiqatı almayıp, kullunun والشر والخير فتنة وإلينا ترجعون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 hunnallazî ce'ale lekumul ardha Allah'a erâkum ve razakakum Zalikum Allahu Rabbi Kem, fetabarik Allahu Rabbi Al-Alemin,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 قُل إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنَا هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة من علاقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلؤ أشدكم ثم لتبلؤ أشد Dakum summa li ta'konu وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثم من fe sum min summe yok ku Mel böyle şu şuyuk <h> ve <DMV> <h AMEN> جَلَمْ مُسَنَّهُ وَلَكُم هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإن ما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم الفاتحة